لا هي قلوبهم، وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟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 فَلَمَّا أَحَسُّ بِبَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 Walahu man fi al-samaوات wal-ard, wman ingdahu la ystakburun عن عبادته, ولا يستحسرون يسبحون الليل و النهار ولا يفترون, ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌّ في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمْ اتَفَهَّمُوا الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَعْطِ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 أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عَنَا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِمَّا سَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدٍ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 Uffi al-kum wal-ma ta'abdun min duniillahi, afalatagtilun. Kaulu harrquhu wa'curoo al-hat-kum in kuntum fa'alin. Kula ya na rukuni barada wa وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 Walutanatinah hukmau, ilmuu, dan jinahu mina al-qariyatilatikahat ta'amlu al-khawaf. Innahum kahnu kaum sou'infasikin. Waadzhalnahu fi rahmatina. Innahu mina as-salihin.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 وَذَنَّ نُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَوَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ